ك تكون مع الساجدين؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمئ مسنون. قال: فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال: رب فأنظري. قال فإنك من المغررين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أوعيتني لو لهم في الأرض ولا أوعينهم أجمعين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 أزوم قسوم إن المتقين في جنات وعيون ودخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخراجين نبِّئِ عبادي أنّي أنا الغفور الرحيم، وأنّ عذابي هو العذاب الأليم، ونَبِئُهُمْ عَنْ ضيّفِ إبراهيم.